Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ve Mursalleti urname, fal Gacifat Gacfan, fal Zikran, In ما تعدون لواقيع فاذا الندم قمست واذا السماء الربال نسفت واذا الرسل اقيتت لاي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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُكُمْ مِنْ مَا إِمْ مَهِينٍ فَجْعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض وكفاة أحياء أو أموت وجعلنا فيها رواش يشامخات وأسقينا كل ما ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يوني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه دماله صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون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 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي غُلَالِهُ وَعِيُّهُ وَفَوَاكِهَا مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُّ وَشْرَدُهَنِّ أَمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّكَ ذَالِكَ نَنُزِّ الْمُحْسِنِينَ veyluy yezme izil lil mukezzibin kulu ve temettu qalilan innakum murrimun veyluy yezme izil lil mukezzibin ve ve iley yeb ma izil lil